وهذه الأمة إنما ينص الحديث من الثقة يعني يؤخذ الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله يعني يأخذه عن مثله في الصدق والأمانة حتى تتناهى أي ترتكع أخباره إلى آخر السماء يعني إلى رسول الله حتى تتناهى أخباره ثم يبحثون أشد البحر حتى يعرف الاحفظ فالاحفظ يعني يركبوا الرجال ده حافظ صحيح لكن ده احفظ منه فنحط ده في الدرجه الاولى واللي في الدرجه الثانيه وهكذا ثم يبحثون اجد البحث حتى يعرف الاحفظ فالاحفظ والابص فالابص والانفول مجالسه لمن فوقه ممن كان اقل مجالسه ثم يكتبون الحديث يعني واحد بيلازم الشيخ والتاني أقل ملازمة من الشيخ وكل من هم روع عن شيخ وحديث يأخذ يا من الأطول مجالسة يأخذ من الأطول مجالسة من الذي يطيل الجلسة مع الشيخ أكثر من التاني لأنه يبقى أفضل ها أفضل ثم يبحثون على شد حتى يعرفه الأحضر فالأحضر والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه لمن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجه وأكثر حتى يهذبوه من الغلق والزلل ويضبطوا خروفه ويعجوه عجا فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة نستودع الله شكر هذه النعمة ونسأله التثبت والتوثيق لما يقرب إليه ويزلف لديه ويمسكنا بطاعته إنه ولي حميل لكلام هذا الرجل العظيم محمد بن ظهر فليس أحد ده من كلام عبر فليس أحد من أهل الحديث من كلام محمد بن, بن حاتم جسة فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده وهذا علي بن عبد الله المديني علي المديني ده أستاذ البخار شيخ البخار وكان البخاري يقول ما استصغرت نفسي امام احد الا امام علي بن المديني يعني البخاري الضخم ده, ده كان لما يقعد المديني يستصغر نفسه ده هذا المديني كان, كان الله المديني محدث المديني بقى من كبار نقاد الحديث لما يروع عن أبوه حديث قل حدثني أبي وكان ضعيفا شوف حدثني أبي وكان ضعيفا هل هذا أباه؟ أبدا ما حاول أباه أن يقوي أبوه ولأن يسترحب بالي يصرح بحال يعرف الناس بحال أبو قل حدثني أبي وكان ضعيفا فليس أحد من أهل الحديث يحابي الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده وهذا علي بن عبد الله المديني وهو إمام الحديث في عصره لا يروى عنه حرف واحد في تقوية أبي عبد الله بل كان إذا روى عنه قال حدث لي أبي وكان ضعيفا قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الديني ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ومثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يريدو أن يرتقي الصفح بلا سلم الاسناد, <تصفيق> الإسناد <والسلم. تصفيق> <وهنا> هو السلم هو السلم ج DIE ترتبة والصلاف بالسلم كذلك إلحديث بلا إسناد ما له ومثل الذي يطلب أمر دينيه بلا إسناد كمثل الذي يريدو أن يرتقي الصفح بلا سلم وقال سوفيان الثوري رحمه الله ان اسناد سلاح المؤمن الاسناد سلاح المؤمن عاد لمجي المبتدع الضال يقول لك ايه الحديث ده انت ان ده. حديث ايه ده قل بقى الحديث ده تعالى يا اخويا اما عن فلان عن فلان, عم فلان, عم فلان, عم فلان, عم فلان. لي هات لي واحد في لوحه يبقى حجيتك في الاسناد سلاح في الاسناد الاسناد المؤمن فإذا لم يقوم معه الشلاح فبأي شيء يقاتل هل يستقاتل عدو أبوه إذا كانت عنك إثنان؟ عاوكي. قال يزيد بن زريع رحمه الله لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسمين شوف دي علم فرسان فرسان كفرسان الجهاد تمام والله أكثر من جهاد هؤلاء جهادهم الحديث أكثر من جهاد الناس في المدان القتائم والله بس احنا مشايفين مش بشجين اللي بذلوه عصارت حياتهم وشبابهم كله أفلوها أفلوه في البحث عن الحديث وطلب الحديث وتمييز الحديث قال هديد بن زريع رحمه الله لكل دين فرسان وفرسان وهذا الدين أصحاب الأسن وبالجملة فأصحاب الحديث هم ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أمناء الله على دينه وحفاظ سلة نبيه ما عملوا وعلموا يعني بشرط بشرط أن يعلم يعمل ويعلم آه. بشرط أن يعملوا ويعلموا يقول أحمد رحمه الله ليس قوم عندي خيرا من أهل الحديث ليس يعرفون إلا الحديث كان يقول لك قال فلان ورأى فلان أبدا يقول لك قال رسول, رسول, رسول. الله ولا يقالب ولا ليس يعرفون الا الحديث يعني كلامه كله بالحديث قال رسول الله قال رسول الله هتو لسانك وجهتك عليه ما. ويقول احمد ان لم يكن اصحاب الحديث هم الناس فلا ادري من الناس اه يعني كل الناس بهايم الا اصحاب الحديث هذا معناها بالصريح العباره دي كل الناس بهايم الا اصحاب الحديث إن لم يكن اصحاب الحديث هم الناس بل ادري من الناس والحق دائما لا يكون الا في جانب اصحاب الحديث الحق لا يكون دائما الا في جانب اصحاب الحديث يقول خليفه العباس هارون الرشيد طلبت اربعه فوجدتها في اربعه طلبت اربعه فوجدتها في اربعه طلبت الكتب فوجدت سوق الجهنم يعني بحكي عنه ويكتب الجهنمية المعطله اللي هم بيحكوا له بس له اسماءه الكلام والشغب فوجدته في المعسكر لان اهل كلام واهل شغب واهل نظره وجدل وطلبت الكذب فوجدته عند الرافظه اللي هم بقولات الشياطين وطلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحديد فبدا الحق فوجدته مع اصحاب الحديد وقال أحمد بن سنان رحيمه الله كان الوليد الكرابيسي خالي أحمد بن سنان رجل من آهل الحديث في الطباب كان له خال اسم الوليد الكرابيسي كم من أهل الكلام وكان من كلامجر راجل المحفص الفرد كان من آهل الكلام والجدل وكان في زمن الشبعي وكان الشبعي رحمه الله يسميه حفص القرد هاا عبط الكرب هاا وكان الشفعي وجميع عمة الإسلام يقرهون الكلام والجدل فكان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من طرق الكتاب واشتنه واشتغل في الكلام كان الوليد الكرابيسي خالي فلما حضرته الوفاة قال لبنيه تعلمون أحداً أعلم بالكلام همني؟ قالوا لا قال فتتهموني؟ قالوا لا قال فإني موصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم قال عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم بعد ما العمر نعم الكلام والجدل أوسى بنيه هذه الوسية العظيمة فإني رأيت الحق معهم وآل الحديث قد امتازوا على الناس بفضيلة الرحلة في طلب الحديث امتثالا لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فهذه الآية تشمل كل من رحل في طلب العلم والفقه ثم رجع به إلى من وراءه من قومه ليعلمهم إياه وقد ورد أن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث وكان سبيان السود رحمه الله يقول سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن اراد به الاخره وقلت عاوز الدنيا هل الحديث يوصلك برده لو كنت عاوز الدنيا ايه الحديث يوصلك للدنيا برده وكان سمعوا الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة وبلغ من عنايته بالرحلة في طلب الحديث وأن ذلك من الأعمال التي كانوا يتنافسون عليها ويتسبقون فيها إن أحمد بن حمر رحمه الله ويحيى بن مُعين اتفق على أن يرحل إلى اليمن ليسمع الحديث من عبدالرزاق ابن همام محدث اهل اليمن ووعدين عبدالرزاق جاء الموسم يحج فالتقى به يحيى ابن معيد فقال له احنا كنا اتفقنا انا واحمد ابن حنبل قل نذهب اليك الى اليمن لنسمعه مني وربنا اوجابك وكفانا مؤنس السفر ايه اللي حصل والرجل استعد لكي يروي لهم الاحاديث في مكة قبل ان يساعد ايه اللي حصل اللي حصل ان احمد بن حنبل لا مع اخاه يحيى ابن محيث وقال له مين قلبك انك تقول له يروين للاحاديث هنا وقد نوينا الرحلة في طلب الحديث لن اسمعوا منه حديثا ها هنا ولابد أن يرجع ونرحل إليه للمتقبل الحديث عنه يعني شو رب الله؟ يا ربنا ما يستغلوه سماء الحديث في المسكة وانه غير يجديه لغايته لكن أحمد يتلذف بالسفر والرحلة في صلب الحديث ويروح هناك مسكين وغلبانه وتنفد نقوده ما يلاقيش يأكل وبعدهم يعرض عليه عبد الرزاق فلوس ما يرضاش وإخوانوا يعرضوا عليه ميرباش وبعدين يعملون بالأجرة عشان يأخذ يأخذ ويكتب للناس اللي عاوزهم مثلا تنسخ حاجة ينسخ لهم بالأجرة عشان يعيش أحمد أحمد العظيم دات وكان الكلفاء يجعلون في بيت المال نصيبا لاصحاب الحبيث لأن لا يشغلهم على الرزق عن سماع الحبيث وتحمله وديننا الإسلامي ليس دين كلام ورأ وإنما هو دين آثار فمن لا معرفة له بالآثار فهو خلو من كل علم ومن كل فضيل فش هو الآثار بها يقاس الرجل بها يقاس فضل الرجل وشرف الرجل وقدر الرجل بقدر ما يحمل من الآثار بقدر ما يكون الشرفه من الدنيا. وديننا الإسلامي ليس دين كلام نرأ وإنما هو دين آثار فمن لا معرفة له بالآثار فهو خل من كل علم ومن كل فضيل وكان يقاس فضل الرجل وشرفه بمقدار ما يحمل من الحديث وكان ستيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث يقول له لا جزاك الله عن الإسلام خيره ما إليه رجل عجوز شيخ كبير بعد ذلك هل كتبت الحديث؟ هل رويت الحديث؟ هل سمعت الحديث؟ تقولوا لا تقولوا لا جزاك الله عن الإسلام الخير روح روح ما دام؟ زي الجلاف الفاضي زي الجلاف الفاضي وكانت السلب رحمهم الله يرون الاشتغال بالحديث أفضل من عبادات التصوح يقول سبيان الثوري رحمه الله ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من صلب الحديث لمن أراد بي وجه الله لمن حزمت لي يتوفي لمن حزم قضي في طلب الحديث يكون أفضل من صلاة وصيامه بل وجهاته وكان وكيع رحمه الله يقول لأصحاب لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح والصلاة ما حدثتكم كنت اشتغلت بالصلاة والتسبيح أحسن ما لا يعادني عندكم ايه اني ما عادني ايه أنما أنا فيه أفضل من التسبيح والصلاة لولا أن الحديث أفضل عندي من التسليح والصلاة ما حدثته يعني يخفي الصلاة النابي الآن بل كانوا يرون طلب الحديث وأداءه بمنزلة الصلاة فقد مر ابن عمر رضي الله عنهما على موسى بن يسار وهو يحدث فقال له ابن عمر إذا فرغت من حديثك فسلِّم فإنك في صلاة <تصفيق> إذا فرغت من حديثك فسلِّم فإنك في صلاة وقيل لأحمد بن حمد رحمه الله أيهما أحب إليك الرجل يكتب الحديث أو يصم ويصلم فقال أحمد لا بل يكتب الحديث ويقول أبو بكر الخطيب رحمه الله طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التفوح لاجل دروس السنن وخموزها وظهور البدع والسعلاء أهلها وقد روي عن الصحابة رضي الله عن آثار كثيرة في الحك على حفظ الحديث ونشره ومذاكرته قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تذاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يذهب وقال ابن مسرود رضي الله عنه تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة وروا سعيد بن جبير علي بن عباس رضي الله عنهما قال تذاكروا هذا الحديث لا يفلت منكم فإنه ليس بمنزلة القرآن إن القرآن مجموع محفوظ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم ولا يقول أن أحدكم حدثت أم فلا أحدث اليوم بل حدث أم وحدث اليوم وحدث غدا في كل وقت حدث يا وقال أبو سعيد للخدر حدثوا فإن الحديث يذكر بعضه بعض ولم يكن شيء ألف إليهم من رواية الحديث ولم يكن شيء ألف إليهم من رواية الحية حتى كان بعضهم يغتم مغمًا شديدًا إذا تأخر عليه سلابًا إساني جلالهم تأخروا يغتم حتى كان سلابًا سوء رحمه الله يقول لو لم يأتوني لأتيتهم في بيتهم اي إما جون شمع رحلوهمات وكان معمر يقول ما من بضاعة أشد على صاحبها إذا بارت من هذا الحديث وأما الطاعنون في السر ما ندخل وأن مطاعلون في السنة الماكرون بها كإن يحبوا قبل الدخول معهم في مناقشة حول ما أثاروهم من شبهات ومطاعلة أن أوجه إليهم التساؤلات الآتية أسئلة أولي لهم بس يجاوبون عليها يجاوبون على ذلك الله أولاً من تقفون هذا الموطف من سنة نبيكم لمصلحة من عوز عبد؟ المصلحة في الموقف ظالمين هتعود على مين؟ طبعا لا هي عيدة على الاسلام ولا على امة الاسلام وانما المصلحة لاعداء الاسلام من المبشرين والصهيمة والمستشركين هؤلاء عملاء عند هؤلاء عملاء عندهم لمصلحة من تطفون هذا الموقف من سنة نبيكم؟ هي الغيرة على الحديث كما تزعمون فالغيرة لا توجب الإنكار والجحود لان تبتش حبل الحديث كما غيرك ايه ده لانت بتحطم لا عليكم الناس ليه يبقى دي غيرة هو على الشيء انك تحطنه وليه انك تزليه وتنقيه وتنطقه بس فالغيرة لا توجب الإنكار والجحود ولكنها توجب تنقية الحديث لما دخلها من الزيف والتحريف وهذا ما قام به الثلاث رحمهم الله فإنهم كما قلنا لم يتركوا حديثاً منها إلا عرضوا طرقه كلها ورجال إثنابه وحالهم من حيث العدالة أو الجرح ووضعوه بعد ذلك يعني وضعوا الحديث بعد ذلك في موضعه اللائف من صحة أو حسن أو ضعف أم هي الغيرة على القرآن بسبب مزاحمة الحديث له لأنهم بيقولوا كيف الحديث بي تطبع على القرآن وهي مخالفة أو معالوة فهذه غيرة اللي لا معنى لها لأن القرآن عند المسلمين جميعا في المكان الذي لا يزاحم ولا ينافس حد شأن الأمر ان السنة منافسة ومزاحمة للقرآن لأن يعني حد من المسلمين بأي على سنة لأن السنة هذا فاق لأن القرآن عند المسلمين جميعا في المكان الذي لا يزاحم ولا ينافس والحديث إنما يخرط من أجل معرفة معامل القرآن وبيان أحكام أحكام القرآن فكيف ينافس الحديث في القرآن؟ هي الرغبة في إصلاح الدين؟ يمكن يقولوا لأ أنا أعود الدين أعود أن هذا المسأل عن الدين هو الدين فهل يعتقد هؤلاء أنهم أحسنوا دينا وأقواموا دينا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والصلاة الذين ذكرت بهم وبأعمالهم الكتب والتراجب والذي يبنى ولانها ولا للصرحة المشيدة بين العلم والمعرفة يعني عايزين يصلح الدين ده يبقى الدين كان فاسس لا يوم بكر وعمر وايام الصحابة والتامعين والأئمة الكبار كان الدين فاسس وهم دول يهين يصلحوا بالوقتي ومعناها كده ومعناها كده عايزين يصلح الدين يعني الله يا الحمق كان الدين كنت فينه الديني فانت كده ما صلحتش ليه وانت يا عمر ياللي كنت يا الناس في دين الله كيف تلسى الله؟ خسراً أظن بل أعتقد أن من يفكر مثل هذا التذكير لابد أن يكون مدخولاً في عقله فإن حرص السلف رحمهم الله على نقائد دين وسلامته من كل دخيل وذبهم عن بيضته وحماه أمر قد أجهش أعداء الإسلام أنفسه واستولى على إعجابه وهو أمر لا يمكن أبداً لأحد من بعدهم أن يعقب عليه بزيادة أو بنقل أو استدراك بوهم أو تخصئة فهم قد كفونا المؤنة في هذا السبيل والحمد لله رب العالمين ثانيا سؤال الثاني لماذا تختارون بالذات كبار المحدثين هدفا لحمل لحملاتكم المسعورة وموضعا لصعناتكم ومصائنكم صواحي الزمان يكتب عن ابي هريرة اللي هو صاحب الظلمات حول السنة او ابو ريا ده اللي اسمه هو واحد يكتب عن ابي هريرة ليه لانه يعلم شهرته في رواية الحديث واخر يختص البخاري بنقضه وتهجمه لانه يعلم انه امير المؤمنين في الحديث فهل ايها البلهاء الحمطة انكم اذا استطعتكم ان تنالوا من هذه الرؤوس الكبيرة أن يتم لكم ما أردتم من صمص معالم السنة وإصباء نورها ففيس ما تظلون وقبح ما تتخيلون إن السنة لا يمكن أن تنال منها مثل هذه المؤامرات الدنيا وناظرها تشغيب تشغيبكم على الكبار من حملتها والله عز وجل قد ضرأهم بما تتهمونهم به فأبو هريرة تعال أبو هريرة للتهمون اللي اتهم أبو هريرة ده ثبت بالإحصائي الدقيق إن أبو هريرة روح حوالي ثلاث سلاح الصحيح من أحاديث أبي هريرة معظمه قد وجد مروياً من طرق أخرى غير أبي هريرة روحه غيره من الصحابة وكل من المفرق به أبو هريرة من الصحيح ثلاثمائة حديث وبعدين نلاقش تشميع على أبو هريرة والسهام أبو هريرة وكل من اللي رواه أبو هريرة عن طرف من الأحاديث الصحيح عن غيره من الصحابة ثلاثمائة حديث وبرضو لما تبتش حتلاقي برضو أن هذه الأحاديث ربما لها طرق الأخرى من غير خريقة الهريرة فأبو هريرة رضي الله عنه ثبت بالإحصائي البقية أن معظم ما رواه من الأحاديث الصحيحة قد وفقه عليها كثير من الصحابة وأما الأحاديث الضعيفة فلا شأن لنا بها ولم ينفرد فلا شأن لنا بها ولم ينفرد البخاري ولم ينفرد أبو هريق عن غيره من الصحابة إلا بثلاثمائة حديث فقط وهو عدد يسير لا يقتب التسميع والتفير وأما البخاري رحمه الله فهو الصخرة التي لا يستطيع نصحها أحد وإلا تكسرت سرونه تناطح الفخرة اليوم ليهنها فلم يضرها وأوهى صرنه الوعل فقد عقد له لواء الإمارة على الحديث وأهله بجدارة واستحقار بعد امتحانات قاسية واختبارات عنيفة مش يعني هو خالف إمارة الحديث يعني إيه يعني كده اه لا محتاج بالتهوش ولا الدقيق. حتى بالعلم الصحيح والتمعيص الدقيق. البخاري ارتعلى الى بغداء. بيتمع من شوخه. كان اسم البخاري دوى في افاق الارض. وكل الناس عرفوا ان فيه شيء اسم البخاري. وبعدين اهل بغداد كلهم يخرجون للقاء البخاري ويمشي البخاري في موكب اعض وارضع من موكب الملوف والقوات الفاسخين حتى يدخل المسجد وبعدين علماء بغداد عاوزين يمتحل البخاري وعاوزين يزل البخاري او يسقط علشان يزول هذا الهيلمان اللي يحبه البخاري رأى اختاروا عشرة أحاديث وكل واحد منهم هم كانوا عشر كل واحد منهم خاد حديث وألب الإثناب ألب الإثناب بتاعه غير الإثناب بتاعه وأعلم المخاك فالأولاني قال له ما رأيك في الحديث الذي رواه فلان عم فلان عم فلان, فلان وذكر مثل الحديث فقال لا أعرف والتاني ما رأيوك بالحديث اللي رواق تبتلا فلان عن فلان! من يعلم أعرفين داخلي مع فلان عشر وبعد ما انتهم بص يلا ولادي لأن الحديث اللي انت ذكرته سخته عن فلان! عن فلان! عن فلان! عن فلان وبص له الحديث اللي انت ذكرته سخته عن فلان! عن فلان! عن فلان! لذا هي مخلص العسر همس! يقبلون هذه والجد ويعرفون له فضله و شهرته بحديث رسول الله صلى الله عليه اللي جاي هلفوت في اخر الزمان اللي اللي البخاري ويستغرب على البخاري ومن العجيب ان هؤلاء الطاعمين يظهرون بمظهر المجلد الكلم المشفق عليهم من ان تنال هياة التحريج والتبديد. ويظهرون بالمظهر المشرق على القرآن ان تطبع عليه السنة المبسلة. التي تعارض في دعمهم مفهوم ما هو معناه. كل ذلك ليخدعوا اصحاب العقول الضعيفة. عن هدفهم الاصيل. وهو القضاء على السنة. فيسهل عليهم بعد ذلك القضاء على الاسلام كله. لهدف الاسلام. بجي لهدف السنة. شن هدف اول. حتى اذا قضي على السنة فيه فضل اسلامي بقى. هو اليهود لما اراضي القضاء على المسيحية عملوا ايه? اليهود لما اراضي القضاء على المسيحية عملوا ايه? نسكوا المبادئ والأثور. ان المسيح المسيحيين بيه. متمسكين بيها او مجزمعين عليها. واخذوا يشاككوه يشاككو لهم فيها. واحدة بعد واحدة لغاية ما سقدوا. المبادئ. واصبح المسيحيون افصح عن نفسه لما تشوفه بهذا الهدف اليهودي الان ان نسكبوا عنا المبادئ والاصول التي نرجع لها في ديننا القران نقدر نرجع له النوم الصفاء النوم يصرفونا عن السنه ويخدعونا عنها ونكبر بالسنه هيجي يوم برضه نكبر بالقران لان هيجي يوم نقرا القران نقول طب الكلام ده معناه ايه لاني انا برجع للسنة في فان معاني القرآن فاذا انك هناك سنة منين هعرض معاني القرآن فدي خطوات خطوات يصير بها اعداء الاسلام خطوة بعد خطوة علشان ينزعونا من الاسلام او ينزعوا الاسلام عنا هذا دي الهدف كله الهدف مش السنة بش الهدف الاسلام الهدف الجيد للاسلام ومن الغريب ان هؤلاء الذين يتعربون لثابة الامة بالطعن والتجريح. لا يعرفون في اللغة العربية. ابسط المبادئ. فربما نصبوا الفائل ورفعوا المفعول او رفع المنطوب ونصبوا المفعول. انظر الى احدهم يقول في اول صفحة من كتابه. حتى يعلمون ما فيه من ذي من وكده. يعلمون. حتى يعلمون. هم الحتى دي بتاعملون. ده حتى تقدر تكل منافيرة. ثم تكلت النون. ده تقل مناخيرك. يا جاهل. ثم ده برش تقل نون. انا اقول لك ما يا له. ويعفو عن كدريك. حتى يعلمون ما فيه من ديني وفي موضع اخر بعد ذلك. هناك اثبت النون مع وجوب الحظ. لان منصوب حظ. هنا لا. هنا اثبت النون برضو مع وجوب النصر. ويتعين عليهم ان يعودون الى القرآن الكريم <تصفيق> ويتعين عليهم ان يعودون الى القرآن الكريم علية متواترة ومؤيدة من نصوص ومعانيه وفي هذه العبارة من السمويه والمغالطة في ما لا يخرج مثل هذه السنة العملية المتواترة اللي نذكرها هنا لا تحتاج إلى دفاع أمساج مدام عملية ومدام متواترة مطلوب الدفاع عنها ليه ذا؟ طيب؟ ندافع عن عمل المتواطر ليه؟ لا. اسمه ثابت ثبوت ال... الطوضة و... ثبت... ثبوت الجذب. يعني شوف التمويه والمغالطة. ومطلوب والدفاع عن السنة دي. اللي هي العملية المتواطرة. الموافقة للقرآن. لا دي ما تحتاجش لدفاعك دي. دفاعك عنها غيره موضوع. فإن مثل هذه السنة العملية المتوطرة لا تحتاج إلى دفاع أمثالك ولكنه يريد أن يقول إن مثل هذه السنة هي التي يجب أن تكون محل العناية والاهتمام وأما السنة القولية فلا اعتداد بها ولا وزن لها هذا المقصود المقصود أن يقول لك إن ما فيش سنة قولية كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اضربه كل ما فيه قال اضربه ربيه عرض الحق. انما ندور على السنة العملية اللي ورثناها عملا على رسول الله ككيفية الصلاة او غير هذا. ادي قصده هدفه القضاء على السنة القولية. وبعدين يقولي المتواصل. يعني الارض يطعن حديث الاحات. طيب حديث الاحات اذا في صحة سنبه. ليه? نطعن فيه ليه? نمكره ليه? ما دم صحة السنب. ثم يقول. يقول واهم ما يطلب من المؤمنين, من المؤمنين يعني على على شاكلة. واهم ما يطلب من المؤمنين هو رفض الاحاديث التي تخالف القرآن الكريم في نص او في معامل. انا ما اعبدش حديث يخالف القرآن قبل. لكن الحمد الله مفيش حديث صحيح خالف القرآن اما. وحييدي برضو هنتكلم على الاحاديث ونجيبها ونشوفها. اي شيء من خالفة القرآن. ماذا مفسديني تحت ما اعرفها الحقيقة واعذروني. لان انتدام ما وقع في يدي الله وليس هناك في السنة الصحيحة بحمد الله ما يقال في القرآن. في نصفه او معناه. مفيش ابده. مخالفة ابده. بسنة صحيحة مع القرآن. انما قد تأث السنة باحكام زي على القرآن. هو زي ما مخالفة. يعلم هيدي القرآن ماذا لو فرمت عليكم الميتة والدم ولحمة ويذكر هذه المحرمات. وبعدها يجي النبع سأن يحرم لحوم الحمر الاهلي. يوم خير. او يحرم كل ذي من اتباع ومخلق من الصير. ايما ده في تعارف. في مخالفة. ابدا. لزيادة. زيادة من السنة على ما حرمه القرآن. ولي الرسول السلام ان يحرم. لان يحرم بالوحيد. مش يحرم من عنده. ولهذا كان منادي في خير ينادي. لما وجد الحوم الحمر الاهليه في القدور. تأسغلي بها الخدوط فإن الله ورسوله ينهيانكم علحهم الحمر, الحمر الأهلية فينار إن الله ورسوله نعم لن يولغ عن الله. ومين اللي بلغنا القرآن هو؟ ومين اللي يحرم مش معنا خذنا منه القرآن ومنا قدسي منه بقى التحرم التحرم منه وفي ذلك وأما نهيه وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن ما هي دي حتة بيجبوها وأن نبيناها عن كتابة صحيح نبيناها هو نفسه آه. آه ليه الحكمة في نهيه ايه؟ خسر أن يجتبس القرآن بغيره نبيناها أولا وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن فذلك كان أولا خشية الانتباس بالقرآن وقد ذكرنا أنه رخص لعبد الله بن عمر في كتابة الحبيب ثم اسمع إليه في جهله بأسماء الصحابة حيث يقول في صفحة عن تاسر عنها بسعيد الخبط خبط مرفوع لا تكتبوا عني غير الفرآن ثم يقول في صفحة تمنتاشر العلمة الثلاثة يخالفه مش معنا هي, هي هنا حذف النون معنا فيه لا ناصب ولا جاذب لا لذا هناك النون مع وجود الناصب والجاذب هنا حذف النون ولا ناصب ولا جاذب العلم الثلاثة يخالفه كثيرا من النصب من نفوص. ولا سأدرب الذي نصب لخالفه هنا. ولا لم تقدمها الاناصب ولا جازم. ولكن نصبها الجهل الوقت. واما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدون السنة كما دون القرآن فان القرآن هو سجل هذا الدين. ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه ولا التغلير ولا التفجيل فيه. واما السنة فقد وكلها. الى حوافظ اصحابه الوعية. وافهامه المتاقبة. لكي لا تلتبس بالقرآن كما جاء بالحديث. بلما امن اللبس وراء بعض الخلفاء الراشدين ان الخير في التدوين بتدوين السنة امر بتدوين يا ايه يعني فيها ايدي. واما طرف بعض الصح واما طرف بعض الصحابة. فيه. التحديث خوفا من التذيط على رسول الله عز وجل فهذا من شدة ورعه. وتحرينه. لنهم خشوا ان يدخلوا في وعيد قولي عليه السلام من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من المرة. واما ابن عباس يقول ابن عباس لأمامه نقيس الـ الـ ما روي عنه نلاقيه حاجة كتيرة اول الموجود في الكتب علي ابن عباس كتير اول معين ابن عباس ده ماك انما سلامه هو صغير ما خدش عن النبي الا قليل ما لاحاديث وبعدين للاقيه ان رويت عنه احاديث كثيرة ازاي كيف نفسر هذا بينما حفظهم ابن عباس للزيء وبينما روي عنه هقول لك جاهل زي ما قلت لكم ابن عباس بعد ورد رسول الله حاول ان يجمع علم الصحابة الى علمه فكان يذبوا لهم في دورين ويجلس على باب دورهم علشان يأخذ ما عندهم من علم لانه يعرف انه سيحتاجوا ليه بعد ذلك. حاجة اهل الساب في كسرة ورد ابن عباس انه اخذ من الصحابة ارضو فبعضه اخذهم رسول الله وبعضه اخذهم من الصحابة. و وأما... وأما ابن عباس البقض قلنا إنه أخذ ما عند غيره من الصحابة بالحديث فضمه إلى حره إلى ما حجظه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول إن الفتنة بين علي ومعاوية كانت هي الفرصة لدس الأحاديث نعم الفتنة كانت أحد أسباب الوضع الحديث ولكن علماء الحديث لم يخفى عليهم ذلك ولهذا لم يروا شيئا عن المبتدعة الدعاة إلى بدعتهم خشية ان يكونوا قد وضعوا ذلك ترويجاً لها المحدثين ما الرجعة المبتلع ابداً يكون دائيةً لفدعتهم أولاً احاديث علي نفسه ماياخذوا هاش من اتبع علي ماياخذوا هاش من اتبع علي انما ياخذونها من اتبع بن مسعود لأن علي شيعة وشعة كددبية فأهل الحديث لا ياخذون احاديث علي من شيعة علي منما ياخذونها من سلاميذ بن مسعود لان الشيعة علم يكذبون على علم لكن تلاميذ ابن مسعود لا يرون عن علم إلا ما, ما سنعهم ولكن علماء الحديث لم يقف عليهم ذا ولهذا لم يروا شيئا عن المبتدع الدعاة إلى بدعتهم كشت أن يكونوا قد وضعوا ذلك برويدا لهم بل السنة بل السنة ثم قال ايه اختلاف الرأي فيه ايه ما افضل الرواية بالنصر علش نسمحوني لان هذا كله عملته في يوم واحد فمعرف الشيء يعني يكون قد وقع فيه بعض الوهن فيه بس حتة محذوفة معلش يمكن نلاقيها دلوقتي بل السنة تأتي مبينة للقرآن لا مخالفة للقرآن واما ما يتوهم هؤلاء الطاعلون من تعارض بين القرآن والسنة فلا وجود له إلا في عقولهم المريضة ثم يتحدث عن مكان القرآن من السنة فيورد الآية الكريمة وأهزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ثم يقول ومن هنا تصبح السنة راجعة إلى القرآن الكريم وتكون هي التفصيل لمجمله والبيانة المبسطة لمختصره وهذا عين ما قلناه احنا قلنا من السنة تأتيه لتفصيل ما أجمل القرآن لبيان ما أبهم القرآن لتقييد ما اطلق القرآن. لكن مش بس كده. بل قد تأتي السنة زي ما قلنا. باحكام اه. متمنة ومكملة في القرآن. وتكون يا طيب. وهذا عين ما قلناه. ولكن ليست كل السنة كذلك. بل منها ما يثبت به. احكام زائدة على ما جاء به القرآن الكريم. وما دام كل من هما وحيا من عند الله. فسواء ثبت الحكم بالقرآن. او بالسنة. نحن. ثم يريد كلامه بعض لامه لما يفهم منه رجوع السنه الى الكتاب ثم يقول والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبه الاولى والسنه العمليه المتفق عليها في المرتبه الثانيه خدوا بالكم من الدس بتاع مش مش مش الدس في الحديث ده الكلام اهو ايه العمدة الدين كتاب الله صحيح وبعدين في المرتبه الثانيه السنة العملية المتفق عليها ليه قايف السنة بكونها عملية وكونها متفقة عليها. شوف الدست بتاعها ليه? عشان يرفض. كل السنة القولية. اروح اشتبوا البقاري المسلم لان كل دول كلها سنة قولية. ما تنفعش. نحن نعودين سنة عملية بس. اما ان العمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الاولى فهذا مما لا شد فيه. حد شدكم هذا. واما تقسيط السنة العملية. المتفق عليها بالمرتبة الثانية فهذا تخصيص لا موجب له ولا دليل عليه. بل السنة كلها قولية كانت او عملية متواترة او احادا فهي في المرتبة الثانية بعد القرآن متى كانت صحيحة للحيث الاسلام. ثم يذكر دليلا على وجود البس في الحديث. فيقول النبى الاسلام كان يأمر اصحابه باللجوء الى الطبيب. وفي اثبات ذلك تكذيب لحديث الحب السوداء ايه? ايه? الحب السوداء. شفاء من كل ده. إلا السلام. هذه الصحيح. وبعدين بيقول ان امر النبي اصحابه بالتطبط والنجوء الى الاطباء يثبت كذب حديث الحب السوداء. ليه? ايه تعارب بقى بين قوله الحب السوداء وبين امره بالتطبط. ايه تعارب بقى? أي يعني اين التعارب? بين هذا وهذا. النبي بيخبر ان الحب التوداء فيها الشفاء. وبعدين لما بلاقي واحد من اصحابه بقول له عليك بالطويب مثلا. مش بيأمره او بيجبره اقول له ارشاه بس. حتى اختلف العلماء يا ترى يجوز من المريض ان يعرض نفسه على الطويب او لا يجوز. فبعضهم قال لا الاولى ان يعرض لان نوع امر بالتداوي وقال يا عباد الله يتداوي. فان الله ما خلق داء الا خلق له داء. فأي تعارض ومنافاه بين اخباره عن الحب السوداء بناه شفاء وبين اباحته التصبر على نوع عليه السلام لا يعني ان الحب السوداء شفاء من جميع الادواء ليريدش بالحديث هذا ابدا بل من الادواء التي تصلح الحب السوداء ان تكون شفاءا لها فامراض المعدة مستفى وامراض الامعاء انما لما ودنك توجعها في الحب السوداء حتشفوش ماذا؟ لا ما اخش رسولك الاب لكن ترى ان هذا الرجل ده ده من امراض المعده او امراض الجهاز جاب له ان هذا تعالى مثلا تدمر كل شيء ان امر به فهل الريح دمرت كل شيء بر؟ لا تدمر كل شيء صالح للتدبير وانزل الجل ايه فاصبحوا لا يرى الا متاكلهم اذا متاكل ما دمر خيره اي ما قولي تدمر كل شيء فكل, فكل بحسب الكل اللي تستعمل في, في كل شيء بحسبها. يعني ما قال كل شيء. خالقه كل شيء. هو شيء. الله شيء. فهل خلق نفسه. صفاته شيء. فهل خلق نفسه. لأ خلق كل شيء. يصبح للخلق يصبح أن يخنق من الممكنات. إنما هو واجه الوجود. اه لا لا يحتاج الى, إلى خلق. طابل بس حاجة بشيطة. ثم قال تب الجهل بقى اختلاف الرأي في ايه ما افضل الروايات بالنص ام الروايات بالمعنى تب الجهل بقى عاوز يقولك اني لها عديد فهي كلها رأهم مروية بالمعنى وين المؤسس على ساني فكيك ده فيها ومدام النجمة الهاج يقل احترمها يقل احترمها عندنا انا احترم كلام مش كلام رسول الله ازاي هدي خفضه هدي هدفه ان يشكفنا بالسنة وينزل بالسنة عن خداستها في قلوب المؤمنين جاء ايه ايه المترجمات وهذا كلام يدل على جهل قائله فإنه لا خلاف بين العلماء في ان الرواية بالنصف ولا تجوز الرواية بالمعنى الا بشروط ذكرها المحبثون في كتب الحديد مصلحة بل ان بعض من الصحابة عند لما كانوا يورون الحديث او كما قال رسوله. او كما قال. يخشى ان يكون قد غير لفظة. من الفاظ الحديث. فيجي من اخر الحديث يقول او كما قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وانه البخاري ومسلم في رواية حديث بني قراره الله. انه لا يوصل ليان احد من الاحصرة الا في المان قراره. فبقوا ان البخاري هو العصر. في كل رواياته العصر. ومسلم نواه الظهر. في كل رواية زي بعض. يعني. والاختلافين ايه يعني? تم انرجح. وقد رجح الاعلاماء رواية البخاري. ده ايه يعني? بقى دايح منا على هدم السنة. انجل اثنين اللي اختلفوا برواية لفظة. ده قال العطر والده قال الظهر. تم انشوف. لا لا. بشوف اي روايتين ارجع. وقد رجح الجمهور رواية البخاري اللي هو العصر. ليصل لن احد العصر من رواية البخاري ارجح من رواية مسلم. وقد واهم مسلم او را... واهم الروا... من, روا... من روا عنه مسلم. افرس. ان وهم وقع في احد الروايات وهم وقع في بعض الروايات يبقى ده يعني يقصدوا اننا ليه ليه بالسنن كلها عشان واحد بس وقع من بعض الروايات واما اختلاف البخاري ومسلم في روايه القرايه ده هو اختلاف لا جوه وقد رجحها الجمهور روايه البخاري وروايات الظهر واحد من ناحيه الروايه واما قصه تعبير النخ اختلاف الروايه فيها هو اختلاف تعبير هو اختلاف تعبير فقط واما المعنى فهو واحد في سائر الروايات وما اختلاوات في روايات البخاري في الموضوع الواحد فهو راجع الى تعادل بالفرق. البخاري دي دي مسلا حديث. يرويه في عدة ابواب. وفي كل باب يرويه بالفاظ تختلف عن الفاظ الحديث في الباب الاخر. ليه? جالك ده بحسب اختلاف بالفرق. لان البخاري في هذا الباب رواها عن فلان عن فلان عن فلان. وبعدين في الباب السامي رواها من طريق ثانية. عن فلان عن, فلان عن فلان غير الطريق الاولى فحصل اختلاف في الطرق في اختلاف الالفاظ راجع الاختلاف الطرق لان الطرق تعددت يعني الروا هنا غير الروا هناك ادي سبب اختلاف الالفاظ في الحديث اينا طبعا الرواه ده دي طريقه روى الحديث بالالفاظ وراجع البخاري جاب الحديث من طريق ثانيه بالالفاظ الاخرى تختلف للألفاظ بسبب اختلاف الصرخ التي روى منها البخاري هذه اختلف طرخ وهذا لا, لا شيء لا المعنى واحد ايه المعنى وراحين واما اختلاف روايات البخاري في الموضوع الواحد فهو راجع الى تعدل الصرخ ففي كل طريق يروى بألفاظه غير ما يروى به في الصرخ الاخرى ولكن الاختلاف بينها هيل ويسير ولا ضرر فيه واما الخلاف بين ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم في بعض الحديث تحديث ان يكن شؤمن فمئة في ثلاثة سبدال والمرأة والثلاث ام المؤمن عائشة قالت لا الحديث ان ما روحش كده قال كان اهل الجاهلية في يقولون ان يكن شؤمن فمئة في ثلاثة لا في الحقيقة ام, أم المؤمنين غنفان وابو هريرة هو الصحيح ابو هريرة لم يروي الا ما سمح من رسول الله وعائشة لم تسمع هذا الحديث لا فين عائزة استكسرت استكسرت اللي نجل قول شيء طهب تسمي الحديث لهذا قالت إنهم يقول كان أهل الجاهلية يقولون لا أبقى لشيء إنهم إن يكون سؤمن فتيسة هو الحديث صحيح وأبو رواه كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها معادي ورد فإنه روا ما سمعه من رسول الله وسلم وقد خلمت عائزة عمر في عديث القليل بضر وليما سأبيت سولة معي عمر سمع أن الله سلم يقول لأهل القديم لأهل أصحاب القديم يا فلان ويا فلان ويا فلان إنا قد وجدنا ما أعادنا ربنا حقا فلو وجدتم ما أعاد ربكم حقا فقال له عمر يا عبد الله أتو خاطب قوما قال ما أنتم بأسماعا منه لما أقول ولكن لا يوجدون مرضو عيشة شكت للحديث وأنكرت الحديث مع أمي عمر رضا عنه وهو من هو هو الحديث وسمع الحديث يعني كون عائشة تمكن حديث مسمحين هذا المحديث مختلف صحيح أبداً لأن من حفظ حجة على ما لمحفظ مقدم على اللاتين عبدو تلقى عدد أن من حفظ حجة على ما لجعله وأن مقدم على اللاتين وقد خال عائش عمر في حديث قليب وكان الحق مع عمر رضي الله عنه ونستبدل هذا السابر الليلة إلى لقاء آخر إن الله صلى الله على سيدنا الخمره والذل والكره نعم سواء حج صوم صد امانه كل نفس توضع في سبارك انك تصدق خوفا من الله وانك امين حبا لله وطاعه لله وان لا تنذر الا لله النذر بتنذر ليه لوائل بتخاف منه احنا بنخاف من مين من الرب العيني اذا لا يتواجه بالنجر الا لله اذا لا نسأل الا مين الا الله ليه لان السؤال عباد النبي عليه الصنعون الدعاء هو العباد ده في البخان في السنن يقول الدعاء مخ العباد ليه لان الدعاء اضغار المزلة واضغار الضراعة واضغار الحاجة الى الغني مين الغني اللي يجيك من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوق الهما الله? قليلا ما تذكروني. انتم مش زجليلين ولا ايه? قليلا ما تذكروني. اذا الله هو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكتفتوه. اذا واذا سألك عبادي عني فاني قريب. اجيب دعوة الباعي. امت? اذا دعاني. شرطة. فليستجيبوا ليه. والمن ب لاعلمهم يشذون إذا الزغاء لا ي يكون إلا للله لأن الزغاء عذا والحالف لا ي يكون إلا بالله لأنن الحالف تعظيم وإشات والتعظيم والشات إ ي يكون إلا لل العظيم وأإلا للذ على مخائنة الععلم وستّ الذور لذلك يقول رس الله من ع سغير الله فقط أش ويقول في البخاري من كان حارفاً فليحلم في الله يقول يصمص كل ذلك كلمات كلك وي يعني ان نحضر الله فيها ايه ده ربنا بيعلمك انك دايماً لا تتوضف بأي شيء وبأي دعاء وبأي لداء وبأي حرف وبأي شيء الا الى الملك ليه؟ لان ما تماش وضيع تقول لواحد فقير زي كلمة ما تقول لي ربنا بقول ايه؟ صبارة صبارة سبارك الذي دي الملك وهو على كل شيء قدير طب. هو على كل شيء قدير طب رغنا جينه ليه بقى طب هو الملك فنقسيم الملك ليه وراغه غفظ ليه دايك جانك داي. داي الغسير يا مني احنا عارسين ايه واذا كان غني ويرضاش يديني وزا الداني ها يديني بطريقة محدودة. طب واذا كان ما ينبشي. إن الذين تدون من دون الله. عبا يا عبي ما امسلكم. يأمله يا عبا. عب جاي. يأملنك ايه? والنبي عليه الصلاة يقول اذا تقلت تسأل الله. واذا اتعانت تسأل الله. اذا كل معنى التوئيب ايضا اولا التوئيب الحق. تشرينه. ثانياً ترئيس الإبادة يعني لا تتواجد بالإبادة إلا إلى الله ثالثاً ترئيس الربوبين يعني تعلم أبداً أن خلاق وأن رزاق وأن ملك وأن عظيم وأن كريم وأن بارئ البارئ وأن المصور هو الله لا إله إلا هو الرحمن والحليم أدرب منه الألوهية يعني جميع الإبادات لا تتوجدها إلا إلى الله استفات استفات تعلم تمام الإلم أن الله عظيم وأن الله كريم وأنه له لا اسمه القسلة وأنه رحمن وأنه رحيم وأنه جبار وأنه قهار وأنه رطيف وأنه سميع وأنه ضفير وأنه واحد وأنه أحد وأنه فردل وأنه صمت وأنه لم يلت ولم يولد ولم يقبل له طفل أحد وخص بجنب ده ليس كمثله شيء وهو السمي والبسيط. خلاص. سوئيد الصفاة. خلاص. بعد كده ايه? سوئيد. القيادة. مين اللي يأخذني? سيد البجر. سيدة زينة. سنفتيري. سيدة عالي. سيدة البهدي. سيدة الدبتاني. سيدة الصلياني. هي قيادة واحدة. في خير سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أو, او سيدنا محمد هو سيدنا وهو سيد آبائنا هو سيد الأولين والآخرين لأنه قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ورحمه هو سيدنا نعم هو قدوتنا نعم هو عسوتنا نعم هو قيادتنا نعم هو رائدنا نعم هو الذي يأتينا للطريق الأمثل هو الذي يأتينا للسبيل الثوين هو الذي يرينا الطريق المستقيم لا نسمع لغيره ولا نعتبر باهم غير أمر غيره إنما نعتبر بأمر الله وإنما نتأسع في رسول الله صلى الله عليه وسلم توئيد القيادة توئيد الرايخ الراية لا يجب أن تكونوا واحد لا تكونوا شي راية أحزائي قلان وإن لان وتهتل هي راية القرآن الكريم المفسره والرسول الله صلى الله عليه وسلم توعيد الكتاب المصدر كما قلنا مصدر التشريبة لا يمكن أنه صدقة كلاما جاء في الكتاب من الكتب أو على وسان إنسان كائنا من كان عالما او رائزا او خطيبا او رئيس جماعة النسلي او اي انسان لا تسمع له الا اذا كان كلامه مؤيدا من كتاب الله ومن صنة رسول الله ما كانش في دليل يتسلع مهما كنوا بالمسل مهما تولت سرعته مهما تولت لحيته لا لا زادت رياستو لا ما كلمت زياد المرقعه كان شيخ مشايخ الايه العفاريت الزرق لا كان مجده لا تسمعوا له ولا تسمعوا مني الا اذا تنطقن بالحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله هو ده كلام او لا رايك التوقيت توضيحنا بكتاب الله تعال مين من كتاب الله تأذب ابنك بكتاب الله تعلم مراتك وتعامل مراتك وتعامل جلانك وتعامل احبابك وتعامل عملائك وتعامل عشبك وتعامل الاقربين وتعامل وصنك وتعامل الحكم بتاعك كله بايه؟ بكتاب الله وسنة رسول الله الحكم راجل بالصن وراجل ماشي كويت وبقول ايه المريمان وقيمة نسم عليها لو خرج يقول لله مع السلامة لطاعة المخلوط في مرسات الخارج كما قلنا للتابقين مهمية قلنا صحيح وقلنا تمام وفي كل مكان لكن اليوم أيوة له الصاعة وعلينا لأنه هو يدعو إلى الإلم والإلمان ويهتف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ده جأبنا وده نظامنا وده خطتنا ومجلتنا مجلتنا مجلت الترقين يعني علم الناس كيف لا يلتأون إلا إلى الله وكيف لا يستأينون إلا بالله وكيف لا, لا يطلبون النصر ولا العزة ولا السلطان إلا من الله لأن القوة لله جميعا وأن الله على كل شيء قدير والله يا الله وإلا كل صراط